يسلين الله امواتا بل احياء عند ربهم يوزقون فرخين بما انسه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله كان قادم جمع ولكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وَقافُهُ وَقافُون إن كُتُ مُؤمنِنين وَلا يَحظُ كَ الذينَ يسَالِعونَ ف الكُفْرِ إِهُم لَ يظُر الله شَيئاء يريد الله لا يجعللَ لَهُ جميع الله لمن حمنا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 من الطير وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهدي تديم الرسل من يشاء فآمنوا فآمنوا بالله ورسله ومن يؤمن ويتق فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وَنَحْنُ أغنياء سنكتب مَا قالوا وقتلهم الأنبياء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 وَإِن كَذَّبُوكَ كَذَلِكَ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلَّ نَفْسٍ لَّهَا حَافِظَةُ مَا كَسَبَتْ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ أَجْرٌ فآذ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 تُؤْمِنُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرَفُونَ بِمَا أَنفَقُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم مَّا هُم بِفَاهِمِينَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأجلوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا عنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة تخزنا يوم القيامة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 وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله الله الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 أسراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذينَاتَّقَ رَبضَبُمْ لَمْ جََّةٌ تَجرم تَحفِه الأنه خَالذينَ فِيهَا خالدنلَ فيه نُزُلًَا مِن عندِل وَمَا عودَ اللهَّهِ خَْرُ للِذَرَاب وَإِنَّ مِنا بْنِن كِتابابِلَ مَْ يُؤْمِنُ بالِلههِ وَماَا أُنزِ لَ إلَْكُ وَما أُذِ لَلَْهِم خاشعين للله فَاشِيعًا إِلَّا الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عِندَ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ الله أكبر سمع الله من الحميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأقل يتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأخلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقشقوا في اليتاما فانكحوا ما صاب فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نفلة فإن طلن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريد ولا تؤتوا سبهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسهم وقولوا لهم قولا معروفا وبسنوا يسامح حتى اذا بلغوا النكاح فاننستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذرا ان يكبروا ومن كان ونيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكذا بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أركبون نصيبا مكروضا واذا حضر القسمه أولو القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياخذون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله اكبر الله أكبر ثمن الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الونفيين فإن كن مساء فوق أثنتين فلهن كنثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص وليبغيه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكنه ولد ووريثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد أصية يوصي بها أو ذين آباؤكم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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قاندين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا الله لمن الله الله الله الله الله الله اكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المرضود عليهم ولا الضال والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وللا ليأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا عنهما الله كان تووواض الرَّحيمَا إن مَ التَذَة على الله الذيين يعمنونَ السّ أَ بجَهانةِ ثمَُّ يتوبونَ منِن قَرييب فَوْناكَ يتظُ الله عَيْهب وَوكان الله عَنِيمًا حكيمَا وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني توبت الان وللذين يموتون وللذين يموتون وهم صغار الا انك اعتدنا لهم عذابا الي الله لمن الحمد ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا وإن أردتم استبلال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إذا هن قنصارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليضا ولا تنكحوا ما نتح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انما كان فاحشة ومقتا وخا اسبيلا الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد